فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمنا وفاردت النور وفاردت النور فاسفك فيها من كل وَجَنِسْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ <تصفيق>